وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، وأنشنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسب أسناء إذا هم منها يركضون، لا تركضوا، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أدرفتم فيه ومساكنكم، ومساكنكم لعلكم تسألون.